بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن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 يعمل مثقال ذرة شرا يره